قال رحمه الله رحمة واسعة تنبيه مهم فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف نفسه بصفة اليدين كقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة كثيرة كما هو معلوم وأجمع المسلمون على أن الله جل وعلا لا يجوز ان يوصف بصفة الأيدي مع أنه قال تعالى أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فلما أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت بيدي على آية مما عملت أيدينا فالجواب أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين أن صيغه الجموع تأتي لمعنيين أحدهما إرادة التعظيم فقط فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد اصلا لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد والثاني ان يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف وإذا علمت ذلك فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع يريد بذلك تعظيم نفسه ولا يريد بذلك تعددا ولا أن معه غيره سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا كقوله تعالى إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّ له لَحَافِظُونَ فصيغة الجمع في قوله إنا وقوله نحن وقوله نزلنا وقوله حافظون لا يراد بها أن معه منزلا للذكر وحافظا له غيره تعالى بل هو وحده المنزل له والحافظ له وكذلك قوله تعالى افرايتم ما تمنون ان تخلقونه ام نحن الخالقون وقوله ان انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون وقوله ان انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون ونحو هذا كثير في القرآن جدا وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله أن وفي قوله خلقنا وفي قوله عملت أيدينا إنما يراد بها التعظيم ولا يراد بها التعدد أصلا وإذا كان يراد بها التعظيم التعدد علم بذلك انها لا تصح بها معارضة قوله لما خلقت بيدي لأنها دلت على صفة اليدين والجمع في قوله أيدينا لمجرد التعظيم وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من غيره فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك كالآيات المتقدمة وإن دل على معنى آخر حكم به فقوله مثلا وإنا له لحافظون قام فيه البرهان القطعي أنه حافظ وحده وكذلك قوله أم نحن الخالقون وقوله أم نحن المنزلون وقوله أم نحن المنشئون فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعي على أنه خالق واحد ومنزل واحد ومنشئ واحد وأما قوله مما عملت أيدينا فقد دل البرهان القطعي على أن الله موصوف بصفة اليدين كما صرح به في قوله لما خلقت بيدي كما تقدم ايضاحه قريبا وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله لحافظون وقوله أم نحن الخالقون وقوله أم نحن المنزلون وقوله أم نحن المنشئون وقوله خلقنا لهم مما عملت أيدينا لا يراد بشيء منه معنى الجمع وإنما يراد به التعظيم فقط وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما يقرب من هذا في المعنى واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصا بلفظ خاص لا تقصد به في ذلك النعمة ولا الجارحة ولا القدرة وإنما يراد به معنى أمام واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة بين خاصة أعني لفظة بين يديه فإن المراد بهذه اللفظة أمامه وهو استعمال عربي معروف ومشهور في لغة العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة ولا اي صفه كائنة ما كانت وإنما يراد به أمام فقط كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه أي ولا بالذي كان أمامه سابقا عليه من الكتب وكقوله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مصدقا لما كان أمامه متقدما عليه من التوراة وكقوله فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فالمراد بلفظ ما بين أيديهم ما أمامهم وكقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر إلى غير ذلك من الآيات ومما يوضح لك ذلك أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين ولا غير ذلك من الصفات فهذا أسلوب خاص دل على معنى خاص بلفظ خاص وهو مشهور في كلام العرب فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى الإنسان ولا باللفظ الدال على صفه الكمال والجلال الثابتة لله تعالى فافهم وبهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يكون لنا معكم لقاء آخر قريب ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته